فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالواد المقدس طوي اذهب إلى فلعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأليه الآية الكبري فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم لعلي فأخذه الله نكال الآخرة ولوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بليها رفع سمكها فسويها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 فإذا جاءت الطامة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها عبس وتولي